وَتَقَ الله الذي تُسَـَٔلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامِ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رقيبا يَـٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا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 إن الله عز وجل حذرنا من الإغترار بالحياة الدنيا. ذلكم أن الحياة الدنيا مقربت إلى واختبار، وليست هي دار الحيوان، دار البقاء، دار الخلود، إنما خلقنا أربنا لإبادته على ظهرها. ولم يخلقنا ربنا جل في علاه كي تكون منتهى الآمال وتعلق بها القلوب وتكون لها الأطماع لا إنما خلقنا ربنا لعبادته وإقامة الدين كله لله ولذلك قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس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 إننا نلحظ في هذه الأوقات وفي هذه الأزمنة اغتراراً عجيباً وتكالباً أرهيباً على حطام هذه الحياة الدنيا من حل أو من حرام ولذلك يعكف الكثيرون على جمع الأموال من حلال كانت أو من حرام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل أماله من حلال أم من حرام لا يدري قد اختلطت الأمور وصار همه أن يجمع الدرهم والدينار قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار فسماه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبدا لشدة تعلقه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال المال صار الكثيرون اليوم يلهثون وراء ولأجله تقطعت الأوصار ولأجله ضيعت الفرائض ولأجله انتهكت المحرمات ولأجله تعلق القلب بغير الله عز وجل طمعا ورغبة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن أرجع أبو عبيدة من البحرين بمال اجتمع الصحابة الكرام في صلاة الفجر واقبلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما رآهم تبسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لعله قد بلغكم أن أبا عبيدة قد رجع من البحرين بمال قالوا أجل يا رسول الله قال أبشروا أبشروا بما يسركم فوالذي بنفسي بيدي، من الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم ما يبسط عليكم من زهرة الحياة الدنيا فتهلككم كما أهلكت, أهلكت الذين من قبلكم إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاف على صحابته وخاف على أمته أن ينهمك أهل الإسلام وراء هذه الدنيا وزينتها فحذرهم من الاغترار وأنه لا يخاف الفقر عليهم لا إنما يخاف أن يقع الجميع أو يقع أهل الإسلام في الإغترار بالدنيا وزهرتها ولذلك أيها المسلم عليك أن تتحقق أن دار الدنيا ليست دار قرار وليست هي منتهى الآمال وليست هي سر الشعادة أن تكون وافر المال وافر الجاه وافر المناصب لا إنما السعادة الحقيقية هي تقوى الله السعادة الحقيقية هي الإقبال على الله السعادة الحقيقية هي طاعة الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحي حياة طيبة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أنا بذكر الله تطمئن القلوب فإذا أردت أنسا حقيقيا وسعادة حقيقيا فبالاقبال على الله عز وجل لا تجعل الدنيا أهمك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أصبح والدنيا هم شدت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له اسمع الآن ومن أصبح والآخرة هم جمع الله شمله وجعل غناء في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة نعم هذا شأن المؤمن إذا ما أصبح كان قلبه معلقاً بربه ناظراً إلى أخرى لا إلى دنيا إنما يكفيه البلغة من العيش ويكفيه في تدبير معاشه ومعيشته حياة كريمة طيبة ولذلك معاشر المسلمين الربا من يسأل عنه اليوم الاختلاس من يسأل عنه اليوم التحيل من يسأل عنه اليوم الرشاوة من يسأل عنها اليوم الكل إلا من رحم الله من عباده المؤمنين الطيبين الكل يجمع الدراهم والدنانير. ولا ينظر ولا يتأمن في حديث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن تزول قدم عبد ينوى القيامة حتى يسأل عن أربع عمره فيما أفنى وشبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به شاهدنا عن ماله من أين اكتسب وفيما انفق سل نفسك عن تلك المعاملات الربوية سل نفسك عن تلك الرشاوى التي أخذتها سل نفسك عن تلك الاختلاسات والتزوير سل نفسك عن الخداع ماذا ستفعل إذا سئلت بين يدي الله عن مالك درهما درهما دينارا دينارا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيما جسد نبت من ساحة فالنار أولى به تطعم نفسك وبنيك أموالاً محرمة أموالاً مشبوعة لأجل ماذا؟ لأجل أن يواكبوا من أجل أن يواكبوا أهل زمانهم من أجل المركوبة الطيب ومن أجل السكن الطيب ومن أجل الطعام الطيب كل هذا تعمل لأجله لكن لا بحلال طيب لا بصدق لا بأمانة إنما بالإحتيال وإنما بالغش وإنما بالربا أو التحيل على الربا فبئسة الحياة تلكم الحياة التي يكتسب المرء فيها مالا من الحرام أو من الشبهات أيها المسلم عليك أن توقن بحديث نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتا رزق كفافا حياة طيبة كريمة الكفاف أما إذا ملأت تقلبك أطماعا فاسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى واديا غيره ولا يملأ عينه ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب إذا أضمأتك أكف الملآم كفتك القناعة شبع وريا فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثرية عبد الله إياك أن تغتر وانظر إلى حديث نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبع الميت يتبع الميت ثلاث ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله عبد الله سيتركك هذا المال الذي تلهث لأجله وتعمل أعمالا لأجله من الحرام من الشبهات من المعاملات المشبوهة، من الغش في البيع، والاحتيال، من السندات الكاذبة، والاعتمادات الربوية، وغير ذا من أعمال تلطخ بها الكثيرون ولا يسأل عن دينه، أماله من حلال أم من حرام؟ معاصر المسلمين، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر الرجل أشعة أخبر يمد يديه يطيل السفر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام يمد يديه إلى السماء يارا يارا أنه يستجاب له فمن أعظم رد الدعوات وعدم قبولها هو أن تأكل المال الحرام فيا مسلم اقنع بما قسم الله وعليك أن تطلب الحياة الكريمة طلبا يحبه الله ويرضاه تتجر بالحلال وهكذا تبيع وتشتري حلالا طيبا تتقي ربك يبارك لك يبارك لك فالذرهان يصير ذراهم والدينار يصير ألوفا منة من الله وبركة من البر الكريم يمحق الله الربا ويربي الصباقات أيها المسلمون إننا بحاجة أن نتأمل في حياة أسلافنا من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان قلوب تعلقت بالدار الآخرة فنصب أعينهم رضا الله ونصب أعينهم جنة عادل ولذا رضوا بحياة طيبة أجل منهم التجار ومنهم الأغنية ومع الغنى والتجارة الكريمة كانوا يبذلون النفقات ويتفقدون الأيتام والأرامل وأنفقوا في سبيل الله لم يتخذوا المال غاية كلا إنما اتخذوا مطية إلى الدار الآخرة وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها المسلمون يجب على كل مسلم أن يتفقد أحواله ولا يغتر بما حواله من تكالب أهد الدنيا على جمع الدرهم والدينار صار الحب لأجله والبغض لأجله تقطعت الأرحام لأجل المال وتقطعت الصلات من الأقارب والصداقات لأجل المال صار الاقتراب لأهل المال والابتعاد عن الفقراء صار الناس إلا من رحم الله يتكلمون بالحيل من أجل أن يجمعوا هذه الدراهم. والدنانير فاتك أيها المسلم فاتك أيها المسلم أن البركة من الله فاتك أيها المسلم أن الحياة الطيبة يهبها الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن يتق الله يزعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب التقوى لا بذكائك لا باحتيالك لا بالربا لا بالغش لا بالرشاوة إنما التقوى إنما التقوى لمرة مرزقا طيبة حلالا زلالا مبارك في في أهله في أبنائه في ذريته في طيب عيشه انظر انظر في أولئك الذين جمعوا الأموال ملايين تأمل في حياته ملايين بالحرام تأمل في حياته نكد ضيق قلق وبعضهم أنفقها في طلب الدواء بلى حل به تأمل في أحواله إن المال الحرام ينكد العيش إن المال الحرام يبعدك عن ربك إن المال الحرام يشتت أهلك ويفسد عيشك اقناع بما قسم الله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وليس في ذا دعوة إلى أن يظل المسلمون راقدون نائمون أن يظل المسلمون راقدين نائمين دون طلب للعيش وبحث وراء تجارة طيبة لا إنما كما قال الله رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عند ذكر الله وإقامة الصلاة ويتاع الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار هؤلاء هم الرجال ما قال الله أنهم لا يبيعون لا يشترون لا بل من أطيب الكسب العابد ما كان من كسب يده ولذلك معاشر المسلمين علينا في طلب المال أن نطلبه من الحل وأن نؤدي حقه من الزكاة والنفقات الواجبة وعلينا أيضا أن لا يكون في قلوبنا بل كبيت الخلاء إنما يدخل إليه عند الحاجة معاشر المسلمين إننا بحاجة عظيمة أن نتحقق بأن العيش الطيب هو الإقبال على الله لاحظ قلبك تأمل قلبك إذا ما قرأت في كتاب ربك تأمل قلبك إذا ما أديت الصلوات خاشعة تأمل قلبك إذا ما أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر تأمل قلبك إذا ما تفقدت الفقراء والأرامل والأيتام تجد عيشا طيبا كما قال الحسن البصري والله إن في سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف ويقول آخر يقول آخر والله لو أن أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب يجد سعادة في قلبه ويجد شراحا وسرورا فليست السعادة جمع مال إنما التقي هو السعيد عليك يا مسلم أن تحيا الحياة الطيبة وتأمل في قوافل مضات من الناس ماذا أخذوا معهم ماذا حملوا معهم طيب عملك واجعله صالحا وطلب قوتك من الحلال الطيب وتأمل قول مبيك والله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطائر تغدو خماصا وتروح بطانا تطلب التجارة وأسباب الرزق لكن قلبك معلق بالله معلق بالله لا معلقا بالدراهم والدنانير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. هذا هو الغنى الحقيقي. ليس كثرة الأموال، وليس كثرة البيوتات، وليس كثرة المعارض، وليس كثرة السيارات. لا، إنما الغنى غنى النفس. أن تكون مطمئنا أن تكون مستأنسا بذكر ربك ولذلك معاشر المسلمين إننا نرى عجبا حديث الناس في البقاهي في الأزقة في الطرقات في البيوتات فلان عنده كذا رصيده كذا أمواله كذا فلان عنده معارض كذا تجارته كذا أين الذين يتحدثون عن عبادة فلان من أجل أن يتأسوا به؟ أين الذين يتحدثون عن حفظ قلان للقرآن من أجل أن يتأسوا به؟ أين الذين يتحدثون عن العلماء ومكانتهم من أجل أن يتأسوا بهم؟ أي، أي؟ إنما الحديث صار على هذه الدنيا وما يجري فيها. معاشر المسلمين رسالة إلى التجار أن لا يعطوا أموالهم نفقاتهم لأهل البداع الذين يتسللون كذبا والذين يخدعون المسلمين أنهم يجمعون الأموال لكفالة الأيتام وللأرامل وهكذا لحفر الآبار كذب إنما شعارات كاذبة يتلصصون على أموال المسلمين من أجل يتقووا على نشر بدعهم وعلى نشر مذاهبهم الفاسدة أيها التاجر تفقد أين تعطي زكاة مالك وأين تعطي نفقاتك فإن هؤلاء لصوص الدعوة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حياة كريمة طيبة اللهم امنأ بلادنا رغد عيش وحياة طيبة اللهم ارزقنا من خزائن فضلك اللهم ارزقنا من خزائن فضلك رزقا لا منة لأحد فيه إنك السميع الدعاء